تِيَاهَةٌ يُخْزُونَ وَيَقُول ويقول أين الشركاء الذين كنتم تشاقون الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين